بعد وان ما في داء حتى تضع الحظ او زارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ولكن يبلى وبعض قندب ولا الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم لا يحدهمم وَيُصْنِحمذعاهُ وَودَخِلهُم الجَن تَعَفَ هذام ياأَهََّ فيِي نَ آمام إِ توَم صُول الله يوم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 يأتيك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا نعصي لهم أفمن كان على بدينة من ربه كما زين له كما زين له عمله واتبع أهواء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 أنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم, ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعا وأنهار من أسل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين سوفا وله فيها من كل الثمرات ومغفرته من ربه كمن وخالد في النار كمن وخالد في النار كمن وخالد قطع أجواء وثقوا ماء حميما وثقوا يَقُولُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالُوا آنَفَا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ الَّتِي تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً أَمْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ اذكرا تعلم انه لا اله الا الله تعلم انه لا الله تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لك واستغفر لذنك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا وَذ كِرَ فيِيه القتَان رائيتََّذينَ فيِي قُل بهِهِم م رَض يظُرُنَ إلي يَظُرونَ إلَكَ نَغرََ المَغش عَلَ منِ الم فَأللَهُ اِذَا حَسُنَ الْأَمْرُ فَلَنَصْدُقَ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَلْ نَسِيتُم مِّن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ تَأَصَّمّ فَهُمْ وَأَحْنَا أَضْصَارُهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القرآن؟ ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم ان الذين ارتدوا على ادبارهم بعد ما تبين لهم الهدى بعدمَا تَضَيَّ نَلََهُ لُودَ الشَّنقالَاال صََّلَ لَهُمأَ الشَّقالوا سَوَّلَلَهُم وَأَمْلَلَهُم ذَلكَ بِأََّهُم قالوا للَِّينَ كَرهِ ذلكَ بِأَهُم قالوا للَِّذينَكَرِهمم مَا نََّل اللهَّهُ سَُضكُم سَنُطْعِمُكُمْ في بعض الْأَنْظَارِ وَاللَّهُ يُحِلُّ لَهُمُ الْإِسْرَارَ فكَيْفَ إِذَا تَرَبَّصْتُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُونَ كيف اذا توفت الملائكه يضربون وجوها يضربون وجوههم واذبارهم ذلك لانه اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه وَكَارِهُونَ رِضْوَانَهُ فَاحْتَطَمَ لَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَعْيَنَاكُمْ فَلَا عَرَفْتَهُم بِسَمَائِهِمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي والله يعلم اكمالكم ولنبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم حتى نعلم المجاهدين فيكم والصادقين ولنبل منكم حتى نعلم المجاهدين لِتَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِرِينَ وَالصَّادِرِينَ وَنَبَأُ وَأَخْبَارُكُمْ وَنَبَأُ وَأَخْبَارُكُمْ وَنَبَأُ وَأَخْبَارُكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ رسول وشعب قرسون من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم هدا ل ان الله لن يضر الله شيئا لا يضر الله شيئا وسيحبط اعماله يا ايها الذين امنوا يا الذين آمنوا أطيعوا الله اطيعوا الله وما الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطنون احمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فما ماتوا فما مات وهم كفار فما مات وهم كفار فلن يقصر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأهلون فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأهلون والله ومعكم والله ومعكم والله ومعكم ولن يترككم احمالكم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم الى السلم وانتم اهل والله ومعكم والله ومعكم ولن يترككم احمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم وجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا فيحفكم تبخلوا ويخرج أطرانكم ها أنتم هؤلاء مَن يُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْهُ نَفْسٌ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ والله الغني والله الغني والله الغني وانتم الفقراء وانتم الفقراء وانتم الفقراء اِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدَّ القَوْمُ غَيْرَتُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَاِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدَّ القَوْمُ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا يَسْتَبِدَّ القَوْمُ غَيْرَتُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ